بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخفت القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا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 والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى